أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلنا بارك الله فيكم إلى المسألة الأولى من المسائل الثلاث التي هي تعتبر هذه المسألة تعتبر هذه المسألة التي وصلنا إليها هي بعد ما ذكرنا المسائل الأربعة ألا وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه وذكرنا الدليل على ذلك كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه بقوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم شرعنا بشرح بسيط على حول هذه السورة العظيمة سورة العصر وكذلك ذكرنا قول الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه لو ما, لو ما أنزل الله جل وعلا حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وذكرنا وفقكم الله. قول الإمام البخاري، نعم قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وذكرنا قول الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه بب بابا، وقال به العلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ثم شرعنا بشرح المسألة الأولى من المسائل الثلاث ولا وهي قول المؤلف أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا من اطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل على هذه المسألة قول الله جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وفيلة وهذه المسألة كما ذكرناها أيها الأحباب تقتضي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشرحنا معنى قول المؤلف أن الله خلقنا ورزقنا أي بمعنى أن الله جل وعلا أوجدنا في هذه الدنيا بعد أن كنا عدما فأوجدنا سبحانه وتعالى من عدم إلى وجود وهذا هو معنى الخلق هو الشيء من العدم إلى الوجود وقد ذكر الله جل وعلا في أكثر من آية في كتابه عن هذا الخلق فقال الله جل وعلا الله خالق كل شيء وقال سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وقال جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة وهذا هو الدليل على خلق الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى أمر المشركين بل نعفن نهاهم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 وإن يستبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب والله جل وعلا كذلك تحدى المشركين بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الجواب الله, اللج الله جل وعلا هو الذي خلقه وكذلك أن الله جل وعلا هو رزقنا سبحانه وتعالى والرزق معناه كما ذكرنا هو العطاء وكما قلنا سابقا أن الرزق ليس محصورا بالمال كما يتصور كثير من الناس بل رزق الله جل وعلا أشمل وأوسع من أن يحصر بالمال فقط أو أن يحصر بالمسكن أو أن يحصر بالطعام أو الشراب أو الملبس فرزق الله وعلى أن يحصر في شيء معين فإيمانك بالله جل وعلا وهدايتك على هذا الطريق المستقيم هذا أعظم الرزق وأعظم العطاء كما قال الله جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا ولا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان الله جل وعلا من عطائه ومن منه سبحانه وتعالى علينا أن هدانا للإيمان هذا هذا أعظم العطاء وهذا أعظم الرزق حين يرزقك الله جل وعلا هذا الإيمان ورزق الله جل وعلا كذلك أن يرزقك العلم النافع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا بأن أيش العلم النافع؟ كما يدعو كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وعملا متقبلا فكان يطلب من الله جل وعلا أن يرزقه لسان واسع، وكان يطلب من الله جل وعلا أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح. إذن على الإنسان أن يتضرع إلى الله جل وعلا طالبا طالبا من الله جل وعلا الذي بيده أرزاق العباد الذي بيده أرزاق العباد.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 إلى الله جل وعلا طالبا من لو أنكم لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشة الإنفاق وكان الإنسان قتورة لو ملك الإنسان بيده الهواء أو الماء أو الطعام والشراب لأمسكه عن ماذا عن الناس ولا منعه عطاؤه للناس والعياذ بالله ولكن بفضل الله جل وعلا وبمنه وكرمه أن العطاء والرزق بيده سبحانه وتعالى وهو يرزق جل وعلا من يشاء من عباده سبحانه وتعالى والمسألة كذلك حين ذكرناها هذه المسألة الأولى وهي مهمة جدا وهي أصل من أصول عقيدتنا أهل السنة والجماعة التي مقتضاها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والسير على هديه والامتثال بأمره والنهي عما نهى عن عليه الصلاة والسلام لأن الله جل وعلا أمرك أيها العبد بل أمرنا جميعا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة ماذا قالت أن الله خلقنا ورزقنا ثم قال ولم يتركنا هملا لم يتركنا جل وعلا همل من غير إرشاد ومن غير بيان ومن غير دلالة تدلنا على الله جل وعلا فلذلك أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب وأقام الله جل وعلا الحج على عباده وهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم دلالة يدلون الخلق على الله جل وعلا يدلون الناس على عبادة الله سبحانه وتعالى ويأمرونهم بالتوحيد لله جل وعلا وينهونهم عن الشرك الذي وقعوا فيه فأرسل الله جل وعلا الرسل من أجل هذا الغرض قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فمن الناس من وفقه الله جل وعلا وهداه إلى الحق باتباع الرسل ومن الناس من حقت عليه الضلاله معاندا ومكابرا ومعرضا عن طاعة الرسل لأن الله جل وعلا قال بطاعة الرسل هي الهداية والتوفيق والسعادة فمن أطاع هؤلاء الرسل عاش من أسعد الناس لأنه سلك الطريق الموصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض فمن أطاع الرسل عليهم الصلاة والسلام واتبع أمرهم سيحشر يوم القيامة معهم قال الله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من أين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق مجرد أن تطيع الله والرسول ستحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة وقد جمع الله جل وعلا من ضمن ما جمع من الصفات الحميدة التي من خلالها ستنال رحمة الله جل وعلا يوم القيامة من ضمنها طاعة الله والرسول فقال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وما بعد قالوا قال جل وعلا ويطيعون الله والرسول ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فرحمة الله جل وعلا إنما تنال يوم القيامة وهي خاصة بالمؤمنين لمن حقق هذه الصفات ومن ضمنها طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام قال أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم لأن الله جل وعلا كتب رحمته يوم القيامة فقط للمؤمنين قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما يوم القيامة. فلذلك هذه المسألة مهمة جدا أيها الأحباب، وقد ذكرناها وشرحناها في درسنا الماضي، ولا بأس بالإعادة حتى تكون المسألة واضحة، لأننا انقطعنا عن الدروس لمدة أربعة أيام، فلا بد من التذكير. ولا بد من الإعادة وفي الإعادة إفادة نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ووصلنا كما أذكر أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في أربعة أشياء طاعة النبي عليه الصلاة والسلام محسورة في أربعة أشياء. حياك الله أخي أبو عبد الله. طاعته عليه الصلاة والسلام هي مقتضى شهادة الله إلى هي مقتضى شهادة أن محمد الرسول الله. هذه هذه الشهادة حين يشهدها العبد في صلاته في أدانه في حياته اليومية حين يقول اشهد ان محمد رسول الله هذه الشهادة مقتباها العلم هذه الشهادة مقتباها العلم فحين تشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليك أيها المسلم أن تعلم معنى هذه الشهادة لأن الله جل وعلا يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فمقتضى الشهادة أن تعلم لأن لأن شهادة بلا علم فهي زور تعتبر شهادة زور ومن أعظم شروط لا إله إلا الله أعظم شروط لهذه الكلمة العلم وكذلك أن تعلم معنى أن محمد الرسول الله وهذه الشهدة كيف نعلم أن نفقلان من الناس أو كيف تعلم أنت بنفسك قبل أن تعلم عن غيرك أنك فعلا قد حققت أن محمد الرسول الله لأن الله جل وعلا أمرك أن تطيع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقال الله جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال سبحانه وتعالى قل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 صلى الله عليه وآله وسلم فهذه الشهادة في أربعة أمور هذه ضابطها ضابط شهادة, شهادة أن محمد رسول الله أربعة أمور على المسلم أن يحفظها وعلى المسلم أن يعمل بها وعلى المسلم أن يحققها وهي واجبة علينا جميعا أولا طاعته فيما أمر هذه القضية الأولى وهي المهمة طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر فإذا وجدت نفسك قد أطعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر فقد حققت جزءا من الشهادة طاعته فيما أمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر في ودنياك في حياتك الدنيا وفي الآخرة قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فهنا الآية دلت على أنه إذا جاءك القضاء من الله ورسوله أي الأمر من الله ورسوله إذا رأيته الأمر وقرأته وسمعته فوجب عليك طاعته والامتثال للأمر الذي سمعته لأن من صفات المؤمنين أنهم يقولون سمعنا وإيش وأطعنا من صفات المؤمنين أنهم يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قال الله جل وعلا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا هذا هذه الصفة لا بد أن تطبق في حياتك لا بد أن تكون مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به قال فأتوا منهما استطعتم فأتوا وما أمرتكم به فأتوا منهما استطعتم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم إذا هذه القضية الأولى حتى توزن قضية شهادة أن محمد رسول الله في ميزان الشرع لا في ميزان الهوى. المسألة الثانية أو القسم الثاني من هذه الضوض طاعته فيما أمر وما لبعت وتصديقه فيما أخبر تصديقه فيما أخبر فإذا رأيت الإنسان يكذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشهد أن محمد الرسول الله فأعلم أنه كذب لأن من شهد هذه الشهادة للنبي الكريم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب أن يصدقه بكل ما أخبر فوجب أن يصدقه بكل ما أخبر وهو لا يخبر من عند نفسه عليه الصلاة والسلام إنما يوحى إليه وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فخبره عليه الصلاة والسلام حق وصدق وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كله حق ومنهما وقع سواء كان الخبر منه عليه الصلاة والسلام في الأمم السابقة أو كان خبره عليه الصلاة والسلام في الحاضر الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام أو خبره فيما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام فيما سيأتي في الماضي في المستقبل كل هذه الأخبار الثلاث الماضي والحاضر والمستقبل وجب على المسلم أن يصدق أن يصدقه عليه الصلاة والسلام خبره الماضي فقد أخبر عن تلك الأمم وما وقع لها من نكبات وما وقع لها من وما وقع لها من زلازل وبراكين وعقاب من الله جل وعلا والقرآن أكبر شاهد على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر الناس إنما أخبرهم من خلال الوحي الذي نزل عليه وما سطره القرآن العظيم من آيات عظيمة دلالة واضح على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام وأخبر في الحاضر عليه الصلاة والسلام ما حدث في زمانه عليه الصلاة والسلام وأخبر في المستقبل أنه سيقع سيقع عمور كثيرة سستقع عمور كثيرة ومنها ما وقعت ومنها في المستقبل ستقع <تصفيق> المسألة الثالثة بعد تصديقه فيما أخبر اجتناب ما نهى عنه وزجر <تصفيق> ايش هذا ساكم الله خير الله يبارك فيكم نشوفكم ها ايش هاي الجواب بالاردنيه طيب جزاك الله خير اذا القضية الثالثة وهي من شروط ان محمد رسول الله اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر ان يجتنب المسلم ما عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر أي شدد في النهي شدد في النهي كلعنه عليه الصلاة والسلام آكل الربا وكلعنه عليه الصلاة والسلام شارب الخمر وكلعنه عليه الصلاة والسلام المرأة التي توشم وكذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات المتفلجة هي التي تجعل فتحة في أسنانها للتجميل ولعنه عليه الصلاة والسلام لتجميل لمن عفل وتشديده عليه الصلاة والسلام للرجال لمن أسبل ثوبه لمن أسبل ثوبه نهيه فشدد عليه الصلاة والسلام قال من جرى ثوبه خيلاء لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه وله عذاب أليم هذا تشديد في العقوبة وزجر النبي صلى الله عليه وسلم لمن حبس ها لمن حبس ثره شدد عليه صلى الله عليه وسلم عقوبه قال دخلت امراه النار في هرة حبستها حبستها لا هي تركتها ان تأكل من خشاش الارض ولا هي اطعمتها فدخلت النار فيها هذا إيش هذا نهي عن حبس القطط والحيوانات من غير أن تطعم ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه هذا الزجر وهذا النهي يدلك على أن من فعله والعياذ بالله قد وقع بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ بهذا النهي فقد وقع بالمخالفة وهذا مما يدل على أن شهادته هي غير مكتملة هذا بالنسبة إلى الضابط الثالث لشهادة أن محمد رسول الله الظالم الرابع وهذا مهم جدا بأن لا يعبد الله التي هي من أهم مصطل عقيدتنا أكثر الناس اليوم للأسف الشديد تجدهم يعبدون الله جل وعلا بأهوائهم يعبدون الله جل وعلا بكلام آبائهم وأجدادهم يعبدون الله جل وعلا بكلام البشر عري دون كلام الله ورسول على المسلمين دون إلى الله جل وعلا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فهذا التشريع الرباني وهذا التشريع النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم أني دخل النار انتبه من أطاعني أي سار على نهجي واقتفى أثري واستنى بسنتي واتبع هدي دخل الجنة ومن خالف هذا والعياذ بالله دخل النار ولذلك أن لا تعبد إياك أن تعبد الله بأي عبادة كانت إلا كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عليه الصلاة والسلام قال قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال عض عليها بالنواجذ وإياكم وإيش ومحدثات الأمور وإياكم انتبهوا ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعندما جاء أولئك يسألون عن عبادته. عليه الصلاة والسلام وكانوا الصحابة حريصين حريصين أشد الحرص إخلاصا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهم ما قصدوا إلا خيرا ما قصدوا أولئك الصحابة الثلاث ما قصدوا إلا خيرا ولكنهم أخطأوا الطريق فكم من مصل هو لا يريد إلا الخير في صلاته يريد القرب إلى الله جل وعلا ولكنه أخطأ الطريق في فعل عبادته بهذه الصلاة أليس صحيح؟ وهذا هو الواقع فأولئك الثلاثة قصدوا الخير ولكنهم أخطأوا الطريق فطريقهم ما كان بمثل ما أجاء به النبي صلى الله عليه وسلم طريقهم أرادوا بأهوائهم فعندما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرتهم أمن عائشة رضي الله تعالى عنها بما رأت من حال النبي صلى الله عليه وسلم دنيا ودين أخبرتهم بما رأت فقالت عليها رضوان الله قالت عليه الصلاة والسلام إنه يصوم وإيش ويفطر ويصلي ويرقد يرتاح ويتزوج النساء هذا حاله دنيا ودين فكأنهم تقالوها فكأنهم تقالوها قالوا قليلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما نحن بحاجة إلى الحسنات وبحاجة إلى رفع الدرجات ونحن نستطيع أكثر من ذلك فماذا قال أحدهم قال فأما أنا فأصلي ولا أرقد يعني أصلي الدهر كله ولا أرقد حتى وإن تعبت لا أرقد لا أرتاح هذه رهبانية وليس هناك رهبانية في الإسلام. وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا إش ولا أفتر طول عمري صائب طول الدهر صائب وهذه كذلك رهبانية. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء المسكين المسكين قد حرم على نفسه الزواج حرم على نفسه الزواج وهو مباح لنا في شريعتنا وفي شريعة من قبلنا مباح الزواج المهم عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته أخبرته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخبرتهم بخبر أولئك الثلاث والرواية هذه لها روايتين الأولى تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس كلهم حتى هؤلاء الثلاث وصعد المنبر وأثنى على الله جل وعلا وحمده ثم قال للناس يا أيها الناس إني أتقاكم إلى الله وأخشاكم هل يشك أحد بتقوى النبي صلى الله عليه وسلم هل يشك أحد بخشوع النبي صلى الله عليه وسلم هل يشك أحد بخوف النبي صلى الله عليه وسلم من الله أبدا والله فقال يا أيها الناس إني أخشىكم إلى الله وأتقاكم فقال فأما أنا فما بال أقوام وهذه حكمة ولم يسموا أولئك بأسمائهم فما بال أقوام يقولون كذا كذا وكذا فأما أنا هذا خبر لجميع الناس لمن سمع ولمن سيأتي من بعدهم خبر لنا جميعا أننا نلتزم بهديه صلى الله عليه وسلم للتعبد فأنا قال فأنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء؟ قال فمن الراغب عن سنتي فايش؟ فليس مني. فليس مني. من الراغب أي من ترك سنتي؟ من ترك هذه السنة؟ قال فليس مني. إذن هذا هديه عليه الصلاة والسلام. فلا يتعب الإنسان ولا يشق عليه إذا كان مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغة فمن طاع هذا النبي صلى الله عليه وسلم اهتدى وصار من أسعد الناس لأن الله جل وعلا يقول فمن اتبع هدايه فلا يضل ولا يشقى وهدى الله جل وعلا القرآن والسنة هذا هو هذا هو هدى الله قال فمن اتبع هداي فهدى الله جل وعلا القرآن العظيم وهدى الله جل وعلا السنة الدال على القرآن والمبين للقرآن والدال على الله جل وعلا والدال لهذا الدين العظيم فكل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة فهو مبتدع وهو الضال وإن شهد أن محمد رسول الله ألف مرة فهي شهالة حجة عليه يوم القيامة فشهالتك بأن محمد رسول الله تقتضي أن تطيعه وأن تسير على نهجه في العبادة خاصة فلا تقوم تصلي إلا, مثل إلا بمثل ما صام ولا تصوم إلا بمثل ما صام ولا تحج إلا بمثل ما حج ولا تسكي إلا بمثل ما زكى عليه الصلاة والسلام فكن مقتديا بالأثر الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم وبهذا القدر انتهى الدرس فأسأل الله جل وعلا أن يفهمنا وإياكم هذه المسألة العظيمة وأن يجعلنا وإياكم مقتدين غير غير غير ثم أن هذه المسألة قد انتهت. المسألة الثالثة. أفنَ المسألة الأولى من المشاكل الثلاث ألا وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاء. بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا انتهت هذه المسألة لعلها كانت واضحة إن شاء الله وفصلنا فيها كثيرا وقسمناها إلى درسين فجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وأسر الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم وأن يفتح علينا وعليكم من علمه جل وعلا ثم ننتقل بإذن الله جل وعلا غدا المسألة الثانية إلى المسألة الثانية من المسائل الثلاث ألا وهي أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك بعبادته أحد لا ملك مقرم ولا نبي مرسل والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد وهذه المسألة سنقف عندها بإذن الله جل وعلا لأنها متعلقة في التوحيد ومتعلقة في أصل العقيدة الصحيحة أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يعلمنا وإياك علمًا نافعًا هذا والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله موعسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنها ركبت الجمل وأن القرآن الكريم أوصى على بيت الرسول من لا يخرجنه ما هو ردهم لطخان طيب ما دخل هذا السؤال الآن في الدرس؟ الله. في الدرس طيب هناك في صوت في صوت؟ نعم نقول السائل نقول للسائل أولا إن كنت كتابي العزيز وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فبالتالي أنه إذا كنت من أهل الدين وتريد الحق وتريد أن تثبت على الدين فلا تجلس مع من يستهزئ بدين الله جل وعلا وبالصحابة اما ان كنت شيعيا وطرحت هذا السؤال من باب الطعن في ام المؤمنين فنقول لك ان الخروج بالنسبة لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها خرجت هي للاصلاح وليست هي كما تقول الشيعة انها خرجت للقتال انما خرجت للاصلاح وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ردها ورد معها أناس يحمونها وقالت هي أم قال هي أمنا هي أمنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه فبالتالي أنه إن كنت سنيا فلا يجوز لك أن تدخل إلى هذه الغرف وإن كنت شيعيا تريد أن تطرح هذه كشمه حول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فالأصل أنها خرجت للإصلاح والطعن في أم المؤمنين طعن في النبي صلى الله عليه وسلم بل الطعن في جميع الصحابة هو طعن النبي صلى الله عليه وسلم فقد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومات وهو راض عنهم والله جل وعلا قد رضي عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم مات في حجر في عائش وفي حجرتها مات في حجرها وفي حجرتها مما يدل على محبته عليه الصلاة والسلام لها ولا شك أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت محبة كذلك لأهل البيت محبة لفاطمة ولعلي والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهذا هو التفصيل في هذه القضية لا تدخل من باب المعرفة بارك الله فيك إن كنت سنيا ولا تستطيع أن تشارك اصلا ولا تستطيع أن تدافع اصلا ولا تستطيع أن تقول كلمة أصلا فجلوسك معهم أولا زيادة في تكثير سوادهم هذا واحد اثنين أنك تسمع الباطل ولا تستطيع أن ترد عليه ثالثا أن الشيطان حريص فقد يلقي الشيطان في ذهنك وفي قلبك شبهة تتعلق في قلبك إن كنت من أهل الخير والصلاح فربما تتعلق هذه الشبهة فتجعلك والعياذ بالله تشك في دين الله جل وعلا بعد ذلك لذلك نهى الصحابة والسلف أن يجالسوا أهل البدع والأهواء إلا بحالة واحدة إذا إذ كنت تريد الحوار معهم أو مع شخص مؤدب يحاورك وعندك علم وتحاوره وهو على علم ليس على جهل فبهذه الحالة يجوز أما غير ذلك فالأصل لا يجوز أن تجالس أهل الأهواء والبدع وخاصة أهل الضلال الواضحين في ضلالهم لا يجوز لك أن تجالسهم والله تعالى أعلم وأحكى سن الله جل وعلي بارك فيكم وغدا إن شاء الله تعالى لقاءنا في هذا الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى في أحد سجل الدرس مالك الله فيكم ويضحك ويلعب وينام